مُطِيعِي لَمْقَنِعِي رُغُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَخِذَتُهُمْ هَوَاهَا وَأُنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ أُولُوا الْعِلْمِ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبيل لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال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 ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ من الناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب